حل لكم ليلة الرفث إلى هُنَّ کم تم لسل ہلی ملا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ کو فَنُتُم تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوا مَشْرُوبًا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 لذَِكَ يُبَين اللهَّهُ آياتِهِ لَِّ سِلَ عَهُم يتَّقُون وَلَا تَأكُلُوا أَمولَكُ بَيَكُ بِالْبَاقلِ وَتُدِلوا بِهَا إلَى الحُكامِ للتَأكُ للتَأكُُ فَيقَم ان اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر Allah Allah, Allah.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 كافرين فإِن تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الله اكبر الله اكبر الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبا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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله, الله الله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 الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 اشتركوا صلاة الشفر عزابه الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله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 سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله